افنضرب ََ عنكم َُُْ الذكر ََْ ص ب ْ ح ً ا إ ِ ن ْ كنتم قوما َْ مسرفين َُِِْ وكما ََ ارسلنا ََْ من ِ نبي َِ في ل َ و َ ل ِ ي ن وما ََ ياتيهم ِِْ من ِ نبي َِ إ الا َّ كانوا َُ به ِِ يستهزئون َََُِْْ ف أ ه ل ت ن ا أ ش د منهم بطشا ومضى مثل الاولين ولئن س أ ل ت ه م من خلق السماوات والارض ليقولن لخلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم ا ل ر ض مهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر م ر س و ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء الله الحسنى نعمة ربكم ت ع م م ة ر ب ك و إذا ا س ت و ت م ع ل ي ه و ت ق ا ل و ا س ب ح ا ا ن ل ذ ي س خ ر ل ن ا هذا و م ا كنا ل ه مقرنين ن و إ ا إ ل ى ر ب ن ا ل م ن ن ق ل ب و و ج ع ل و ا له م ن ع ب ا د ه ج ز ء ا ل إ ن س ا ن ل ك ف ر م ب ي ن ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنين و إ ذ ا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ض ل وجهه مسودا وهو كظيم اومن ينشا في الحيه ل وهو في الحصام غير مبين وجعلوا الملائكه الذين هم عند الرحمن اناثا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 إ ل ا قال مترفوها إ ن ا وجدنا اباءنا على أ م ه و إ ن ا على آ ث ر ه م مقتدون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 انني براء ٌ مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين وجعلها كلمه باقيه في عقبه لعلهم يرجعون بل متعتها هؤلاء واباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر و إ ن ب به كافرون وقالوا لولا نزل هذا ا ل ق ر آ ن على رجل من القريتين عظيم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 ولولا أ ن يكون الناس أ م ه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من ف ض ة و م ع ا ر ج عليها يظهرون ولبيوتهم أ ب و ا ب ا وسررا عليها وزخرفا وإن كل م و س و ع ا ل ح ي النابلسي ة ا د ي و للعلوم ن يعش الاسلاميه ا س م ا ن الله ا ل ي و ح س ب و ن أنهم مهتدون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 فلما كشفنا عنهم العذاب إ ذ ا هم ينكتون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم اليس لي ملك مصر أ ل ي س لي ملك مصر وهذه ل ن ه ا ر تجري من تحتي أ ف ل ا تبصرون أ م ن خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا أ ل ق ي عليه أ س ا و ر ة من ذهب نوجاء الملائكة او جاء معه ا ل م ل ا ئ ك ة أو جاء أ م ع ه الملائكة مقترنين ف ا س ت خ ف ق و م ه ف أ ط النابلسي ن للعلوم الاسلاميه اسماء الله ا ل ح س ن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 إن الله موسوعه ر ب ك م ف ب د و ه ذ ا صراط ا مستقيم ت ف خ ل ف ا ل أ ح ز ا ب من ب ي ن ه م ف و ي للعلوم ل ذ ي ن ض الاسلاميه اسماء الله ا ع ر و ن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 وفيها ما تشتهيه ل أ ن ف س وتلذ لعي و أ ن ت م فيها خالدون وتلك ا ل ج ن ة التي أ و ر د ت م و ه ا بما كنتم تعملون لكم فيها ف ا ك ه ة ك ث ي ر ة منها تاكلون إ ن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين أ موسوعه ر ر فإنا م م ب ن أم ي ح ب ن أ النابلسي للعلوم الاسلاميه ا س م ا أ و ل ا ل ع ا ب د ي ن سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إ ل ه وفي ا ل أ ر ض إ ل ه وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما وعنده علم الساعه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 فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون